قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدا فمالكم كيف تحكمون